بسم ا ل ل ه الهدى ر ح ش ر و ا ل ه دعويه ل غير ر ل ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ذ ت ا ل التي لم يخلق مثلها في البلاد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 فكت اسماء ل أ ر ض ربك و الله م ك صفا صفا وجاء يومئذ ج ب ن م يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن وأنا له وجاء له الذكر ربك والملك صفا صفا و ج ي و م ئ ذ ب ج ه ن م يومئذ يتذكر النابلسي إ س ن و أ ه ا ذ ك ر ق و ل يا ل ي ي ت ن قدمت ل ح ي ي ي ا ت ف و م ئ ذ ل ا يعذب س ل ا م ي ه ولا يوثق وثاقه أ ح د يا أ ي ه ا النفس المطمئنه ا ر ج ع إ ل ى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي